ك سوف يعطيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما yasluk ahlı Kitab, an tuzel عليهم كتابا من ﴿فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غنيظا